والذكر والقرآن ويا رمضان والليل فيك نسائم هفافة حنت لطيب عبيرها الرهبان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات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 ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكن ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلهم يرشدون